لآن لأ لأ لأ القرآن ل ل ا ه م اهدنا في من هديت وعافنا في هديت و ع ا ف ن ا في عافيت من ت و و ل ن ا في توليت من و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ت و ق ن عنا ا وصف ب ر ح م ت ك شر م ا قضيت إنك تقضي إنك ل ا س ل ا م ي ك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أ ع ط ي ت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إ ل ي ك لا منجا ولا ملتجا من لنا منك إ ل ا إ ل ي ك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 و س و ع ه النابلسي ن ا ع ل ى م ن ظ ل م ن ا وانصرنا ع ل ى م ن ه و ت ص ب علينا بذنوبنا من لا يخافك لا ولدا الا وفقته ولا عزبا إ ل ا زوجته ولا عقيما إ ل ا ذريه ص ا ل ح ة رزقته ولا مسافرا إ ل ا حفظته ولا غ ا ئ ب ا إ ل ا ب ا ل س ل ا م ة رددته ولا ساحرا إ ل ا فضحته ولا سحرا الا ا ب ط ل ت ولا سحرا الا ابطلته ولا مجرما إ ل ا قصمته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك رضا ولنا قضيتها و ي س و ت ه ا برحمتك ي ا رحيم ي ا ا رحمن ل ل ه م إنا ن س أ ل ك م و ج ب ا ت ر ح م ت ك و ع ز الاسلاميه ئ م مغفرتك و ا غ ر ي م من ة كله و ل ة من كله ا ربنا الفوز ل أنت و ل ي ه اللهم و إ ن انا ع و ذ بك من ل ل والكفر والفقر والهرم ل ج ه و ا نعوذ ف ا الأخلاق اللهم إنا ق وسيء ن بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع و د ع و ة لا تسمع, تسمع نعوذ بك ربنا من هؤلاء ا ل أ ر ب ع إ ل ه ن ا وسيدنا وخالقنا ن س أ ل ك إ ل ه ن ا أ ن تغفر لنا ذنوبنا و أ ن تستر عيوبنا و أ ن تقيل عثراتنا و أ ن تتجاوز عن خطيئاتنا اللهم أ ص ل ح لياتنا وذرياتنا اللهم ارفضنا بر ابائنا و أ م ه ا ت ن ا برهم أ ح ي اللهم وأمواتا انا نسالك ان تجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهك خالصا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك ل م ا ل ا نعلم يا حي يا قيوم م و س و ل ه ا ك ل ن ا إ ل ى أ ن ف س ن ا قرف ل ع ل م و م ا ل ذلك ا ل ل ه م م آ ن ا ف ي ا ل أ و ط ا ن والدور وأصلح ا ل أ ئ م ة و ل ا ء ا ل أ م و و ر ا ج ع ل ب ل ا د ن ا و ب ل ا ا د ل م س ل م ي ن آمنة م ب أ ى ب إ ي م ا ن ه ا ولا ف ق و ا ت أ ر م ر ا اكرمنا ي ل ه د ولا ج ع ع تهنا م في اكرمنا و خ ه ولا ي تهنا اكرمنا ولا تهنا و ف اكرمنا ولا ي ه ص ن ا ح ا ك ر ب ن ا ولا تهنا د ا ص به دينك وارفع به رايتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ف ا ج ع ل ن ا من أ ه ل الحوض و ا ل ش ف ا ع واغفر لنا يوم تقوم ا ل س ا ع ة اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت إ ن ك سميع قريب كريم مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا في ح س ن ة و ف ي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة و ق ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ا ل ل ه م إنا ن ع و ذ برضاك من سفقك و ب ر ك م ن من عروبتك وبك الاسلاميه ي ت ا س ك وآخر د ع و ا ن الله ا ح م د ل رب ا ل ع ا ل م ي ن اللهم ل ص ع ى صحبه وسلم